عليكم السلام خليه يحضر السؤال <سؤال> وقد يختلفون في بعض الاحاديث اختلافهم في وجود هذه الاوصاف او في اشتراط بعضها كيف نفس يلعبوا انا جايبهم يعني من قد يختلفون في بعض الاحاديث في صحتها او في اختلافهم في وجود هذه الاوصاف في الشروط الصحيح يعني في اشتراط بعضها دي اللي عبارده انا جايب بس <تصحيح>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 أن هناك سؤال واجعلناه بحثاً بيننا وبينكم هل أحد عنده جواب لهذا السؤال؟ هل بحثتم عن هذا السؤال؟ <تصفيق> هو أنا ما أقول لكي بحثت تروح تستطيع أن تدور في, في كتاب مختصر عن الكتاب اللي انت أه مش إحنا لكم في بداية, بداية الدراسة أصلاً السنة اللي فاتت بعض الكتب اللي ترجعوا لها في هذا العلم إن احتاجتهم أو أعزاكم بحث ترجعوا لهذه الكتب إيه؟ إعادة الإيه؟ ده كتب كتير جدا أنا ما كنت أكلمكم عن تدوين الأصول الحديث وكيف بدأ تدوين الحديث كانوا متناثرا في في البداية في سنة كتب الأصول والفقه ثم بعد ذلك جمع على أد الرمهر موزي وتسلسل بقى الحاكم بعد ياب نعيم الخطير الأغدادي له كتابان جهي بن الصلاح وعلى ابن الصلاح بقى شروح كثيرة ونكت كثيرة وبعضهم نظمها وبعضهم انتقادها واعتردها كتب كثيرة متعلقه بالصلاح بعضهم اختصرها هذه الكتب التي اختصرت أصلا شريحات وهذه وهذه المنظومات شريحت أيضا قلت لكم كتب حاولها عشرين كتاب تأتيين كتاب ولا حاجة فأنت وأنا أذكر أن هنا قلت لكم كمان ممكن أوعب الكتب على الإطلاق اللي ممكن ترجعوا لها أوعب الكتب في علم الحديث إيه هي مثلاً ممكن فتح المغيس بتاع السخاب وتدريب الرأو أسهل منه شوي أسهل يعتبر مختصر بس يعني سهل شوي عن فتح المغيس المهم المهم الكتب كتيرة بس انتوا تحاولوا لو دورتوا بس لو رجعتوا لمكتبة ودورتوا كنت أتلقوا كتب كتير إنما انت عاد بقى في القوضة بتاعتك وبتدور في اللي فيها فالقيت لنزلة النظر ولا ويمكن نخبط الفكر كمان قد كده لا نوزها <تصفيق> كمان محسن. ايه محسن. <تصفيق> لا مش مش تفهمها لوحدك لا انت لو بحس ممكن تتوسع فيه في تقرأ في كل هذه الكتب لك كان بقول لك ما تدرسهاش لوحدك بابتدأ ايه لا ما احنا عملين ما احنا ابتدأنا هوت بمقدمة عامة كده دور عامة كده سنة فاتت تسهل لك الأمر شوية عشان بعد كده تقدر تفهم الكتب اللي احنا هنشرحها ديك والكتبات الحديثة انت لازم تبقى زي اللي بيكتب مثل هذا المعاصر الذي يكتب كتابات حديثة يعني ما تحطش في نفسك انك خلاص مستنى حد يختصر لك ولا يشرح لك ولا كده لازم تكون عندك الأهلية اللي هو صلىها وتستخرج انت المعلومات والأبحاث من سنة الكتب و واحنا بندرس ال... يعني اللغة بتاع الكتب ديت أنت المفروض تتعود عليها عشان تبدأ يعني ل لغة ابن حجر ابن حجر لغة ابن كثير لغة ابن الصلاح ما هي الكتب اللي اللي كلها بنفس لغتها هؤلاء القوم ونفس النمط كده ونفس الترتيب فأنت المفروض هتبقى عندك الملكة ملكة الفهم لهذه الكتب لن تحتاج إلى باحث ينقل لك فهم هذه الكتب أو شرحها حتى تنظر فيها فمن قلب بقى ارجعوا مش مش هترجع لكلام المعاصرين يعني ولا كتب المعاصرين ولا كده بنبدأ من أول السطر وكاننا يعني ايه ما عملناش حاجة خالص طيب امم هو هو هو ان هو بابا الناس الثاني شوف هو الاستاذ ده يعني وافقهم وافقهم هو ابتداء ابن الصلاح يقول ايه وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن هل نحن بحاجة إلى أن نقول لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن أم يكفي أن نقول لم تجتمع فيه صفات الحسن فقط هو اعترض على ابن صلاح بهذا وقالوا ومنهم ابن النووي والعراقي ذكروا بتمامه يعني لم لم يغير فيه أم العراقي العراقي في الحاشية انتقاد ابن الصلاة طيب هو يوجه وجه لانتقاد طيب انا لو قلت ما لم تجتمع فيه صفات الحسن ألا يكفي يعني مثلا لو قلت المسلم من لم يصل لدرة الإيمان محتاج أقول ولا الإحسان لو قلت مثلا اللي جاي مقبول ده اللي ما وصلش الجيد محتاج أقول ولا جيد جدا ولا امتياز مش محتاج ماشي تبدي حاجة فيه في في تداخل أصله يعني هو ال الفرق الفرق في الإيه في القيمة بس في الفرق في في القوة نفس الشروط ولكنها ت يعني تتدخل وتمتاز في القوة فقط يعني بخلاف حاجة زي مثلاً إيه الفعل أو الحرف ما ليس باسم ولا فعل ينفع قول ما ليس باسم فقط ممكن في الفعل نبغى إيه محتاج قول ما ليس باسم ولا بفعل ليه الاسم غير الفعل متبينان، فأنا محتاج أستسني هذا وأستسني ذاك، بخلافهم ما هم يجيبوا درجات كده زي سلم كله، اللي ما وصلش للدرجة الأولى لن يصل لفعله سه فضل عن الرابعة، فأنا محتاج أقول بقى إيه ولا الخامسة ولا السادسة مش محتاج عدة درجات السلم كلها ماشي؟ طيب إحنا عندنا بقى في, في لو لو حبينا نطبق على الضعيف. يكفي أن أقول ما لم تجتمع الصفات الحسن وفقط ولا محتاج أقول ولا ولا الصحيح عمتا ابن حجر ريح باله من الوش ده كله والبحث الطاول ده كله وأم قيل ما لم تجتمع فيه صفات القبول هديب أقصر من عبارة ابن صلاح الصلاح وأشمله محدش عارف يعترض عليه مش لأن اللي قاله برضه لأننا لو قلنا هل الصحيح والحسن كاسم والفعل ولا كالإيمان والإحسان والإسلام هي زين هي فيهم هل تتداخل هذه الأنواع أم هي تتبين ففي الواقع فيها تداخل وفيها تباين ماشي يعني مثلا الحسن لذاته والصحيح لغيره دي بينهما تداخل ولا تباين يعني لو انتفى الحسن لذاته لو انتفى الحسن لذاته ألا ينتفى الصحيح لغيره من باب أولى ماشا طيب لو عندي الحسن لغيره والصحيح لذاته بينهما تداخل ولا ولا تباين تباين ممكن يصح دون أن يكون حسنا لغيره مش كده بخلاف الصحيح لغيره ما ينفعش يبقى بصحيح لغيره دون أن يكون حسنا هيمر بيها يعني دي درجة أدنى منه ففي الواقع أن الحسن والصحيح يتداخلان ويتباينان بحسب الأنواع يعني ماشي؟ فريحوا راسكوا من الكلام ده وقولوا ما لم تجتمع فيه صفات القبول لكن انت يعني هو يلا عشان تبقى عرفت برضه إمتى ينفع نقول؟ ن ننص ون كل الأنواع الأنواع ومتى يكفي أن نقتصر على نفي نوع واحد فقط؟ إمتى؟ لو كان في تباين لابد أن نشترط انتفاء كل الأنواع. لو في تداخل يكفي الحد الأدنى حتى إيه وانتفاء الأعلى. ماشي؟ طيب النوع الرابع. المسند قال الحاكم هو ما تصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى رأي الحاكم أولاً في تعريف المسند ما هو ما تصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الحاكم يتكلم على إيه ولا تصوب هم <تصفيق> الاشتراك شريتين مش كده الاتصال والرافع مش كده طيب وقال الخطيب رأي مغاير هو ما اتصل الى منتهى منتهاه دي بقى ايه تشمل اذا اذا اتصل للنبي صلى الله عليه وسلم او لمن دون او كان موقوفا او مقطوعا ماشي يبقى الخطيب يتكلم على الاتصال فقط آه آه كلام التابعي كلام التابعي آه التابعي فما دون يعني وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا فهذه أقوال ثلاثة يبقى ابن عبد البر يتكلم على إيه هم ابن عبد البر يتكلم عن الرفع بس أحسنت ابن عبد البر يتكلم عن الرفع بس الخطيب يتكلم على الاتصال بس برضه وابن حجر الك... آه... عفوا الحاكم يتكلم على ال على الاتصال وال والرفع في الاثنين طيب هو تمام كلام الخطيب قال وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن غيره يعني الخطيب يقول هو متصل إلى منتهى أنا هسمهم كلهم مسن كان طالما أنهم متصل كان موقوفا أو مرفوعا أو مقطوعا هسميه مسن طالما أنهم متصل ولكن أغلب أو أكثر ما يستعمل في الإيه في المرفوع فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ده الخطيب أنا بقول لك تمام كلام الخطيب هو قال وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غير ده بيقرب لكلام مين بيقربنا لكلام مين الحاك يبقى كده كلام الخطيب يعني قريب من كلام الحاك ماشي أما كلام ابن عبد البر فهذا يعني يعني ابن حجر يقول فيه وهو مخالف للمستفيد من عمل أئمة الحديث يعني نحن نقول مسند سواء كان متصل أو منقطع لا يعني أنه رعي فيه الرفع فقط إذا كان مرفعنا كل مسند حتى وإن لم يكن متصلا لا المحجر يقول هذا مخالف للمستفيد من عمل المحدثين لأنهم يقولون مرسل في مقابلة المتصل المرسل في مقابلة المسند إذا كان المرسل في مقابلة المسند يبقى المسند يشترط من معاني الإيه الاتصال مش كذا فبيقولي إن هم إيه يعني شائع في عبارات ال واستفادة في عبارات المحدثين إنهم يستعملون المرسل في مقابلة المسند فا يعني كلامي ابن عبد الورب عادي يعني ووأيضا يقولون أسنده فلان وأرسله فلان كتير كده في العلة يقولون إيه درقتن مثلا يقول أسنده فلان وأرسله فلان اسنده يعني ايه يعني وصلها وارسله فلان يعني ايه يعني رواه مرسل مرسلا او منقطع طيب <تصفيق> هو عامه يعني ايه لا مشحح في الاصطلاح لكن احنا نراعي ان احنا نراعي الغالب الاعام والشائع في اصطلاحات هؤلاء الام يعني فعلا المعنى الذي ذكره ابن عبد البر ده نادر وقليل وربما يكون شائع في عند المغاربة فقط وهو أندلسي ولا هو مشهور ولا كلام الحاكم هو المشهور المعمول به عند سائر الإمه هو عمت لا مشح في الاصطلاح وينبغ معرفة معاني كل عالم على ما أرده هذا العالم لا على ما أرد غيره ماشيب أنا على الأقل أفهم إنه إذا قال ابن عبد البر مسند افهمها على ما اصطلح عليه مع في كتاب ما فهمهاش على فهم كلام الخطيب ولا غيره طيب هو ابن حجر له كلام يرجح في كلام الحاكم قال هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال كده قريب من كلام الحاكم ولا هو كلام الحاكم ولا يخالفه مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال يبقى مرفوع وبسند ظاهره الاتصال نفس كلام الحاكم هو كلام ابن حجر هو يعني انا هو ترجيح هو أقرب لكلام الحاكم ويعتبر كلام زي كلام الحاكم هو الفرق بينه بالضبط يا اخوانا وبين كلام الحاكم يعني أنه اكتفى بظهور الاتصال اكتفى بالبالاتصال بال بال في الظاهر يعني ماشي ولا لم يكن متحققا في الباطن بسند ظاهره الاتصال يظهر عليه في ال في, ال في انه متصل ماشي ولذلك أصحاب المسانيد يخرجون أشياء فهم انقطاع ولا يعني الأصل أنه يخرج المسند الموصول المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن قد يقع الـ الـ الانقطاع بعد التفتيش تجد فيه انقطاع مثلا كتدليس أو مرسل خفي أو كده وده كل يشمله اسم المسند تعريفه يعني أنا كفرمه بسعيدك مرفوع صحابين بسند ظاهره الاتصال ومش انت قلت عندك النزهة هتلقى فيها انا لا هي انت لو فريتها من الجلده للجلده مش هتغلب يعني هي كلها ما فيش 80 صفر مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال هل هو طبق شروط التوقف شروطها كامله امم ظهر في الظاهر السنة كده ز نظرت ذرت إليه وجدت فيه الاتصال ولا يشترط أن يعني وإن فتشت وبعد التحقيق وجدت أنه في تدلس مثلاً ومرسل خفي سيكون مسندا أيضاً ماشي يعني يكتفى بالاتصال في الظاهر يعني لأن المسانيد وسمية مسانيد ومع ذلك يقع فيها التدلس وال بعد التفتيش يعني طيب ماذا؟ مال؟ صرر من واحدة وثنين أو ثلاثة سنة هو سنة بس بس ليس متصل ماشي؟ ليس ليس متصل هنقول منقطع ماشي؟ أو, أو مرسل ماشي؟ ممكن هو هو سند صحيح بس السند بيأتي على الانقطاع والاتصال أنا ممكن أقول إيه مرسل سند مرسل لو عدم الاتصال بي موضوع موضوع موضوع لا هقول مرسل آه. أو أقول في رواية مسند وفي رواية مرسل ماشي طيب النوع الخامس المتصل ويقال الموصول أيضا وهو ينفي الإرسال والإنقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوفة على الصحابي أو من دونه المتصل يعني بيتكلم على شرط الاتصال في الحديث متصل أو موصول بمعنى واحد يقول وهو ينفي الإرسال والإنقطاع ينفي كوادح الاتصال اللي هي المعروفة اللي الإرسال والانقطاع بأنواعه أنواعه الستة اللي انتوا خدتوها قبل كده ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم المتصل دهوت يعني ينفع أقول على المرفوع متصل و... وأقول على الموقوف متصل أيضا ماشي؟ يعني الموقوف يقع في الاتصال والمرفوع يقع فيه الاتصال وعكسه أيضا لكن أو من دونه أو من دون الصحابة يعني من يعني التابعي طيب التابعي ويقال مرفوع متصل وموقوف متصل لكن لا يقال على المقطوع متصل ماشي يعني لا يطلق الاتصال على على أقول التابعين إذا اتصلت إليه لل في الظاهر يعني المسألة إيه كسياق لغوي وفقط يعني يعني هو ابن ابن الصلاح أصلاً في كتابه اللي ده دخلت ليه ابن كسير اختصره ما قالش كلمة أو من دونه دي ماشي لم يذكر يعني ابن الصلاح لم يذكر و من دونه فالزيادة ديت إيه من ابن كثير العراقي قال وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة لكن يقول إنما يمتنع إطلاق اسم المتصل على المقطوع في حال الإطلاق وأما مع التقييد فجائز أن تقول متصل إلى سعيد أو متصل إلى الزهر تقييد كده ماشي؟ لكن ايه يعني لا تقل بإطلاق كده متصل وفاقط يعني على المنقطع على المقطوع متصل النوع السادس المرفوع هو ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوع ما أضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو الصفة فهذه كلها مرفعات يعني القول أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام إنما الأعمال هو بالنيات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال هو بالنيات فهذا مرفوع فعلا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأوا بالسواك هذا فعل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه كلها مرفوعات ولو لم يتكلم أو لم يفعل وإنما أقر بعض الصحابة على فعل فهذا أيضا مرفوع أو كان صفه من صفاته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة بين الناس لا بالطويل البائن ولا بالقصير فدي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو إيه ده, ده مرفوع أيضا طيب كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا فالمرفوع يدخل الاتصال والانقطاع يقول ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام ده هو الوصول يعني المرفوع يدخلوا الاتصال والانقطاع والإرسال يعني الخطيب ما نفى وما احترز من الإرسال في الرفع بل صح أن يطلق على المرسل المرسى المرفوع إيه؟ يعني ال. يعني نحن عند عندنا نقول هذا الحديث مسند أسند فلان وأرسل فلان وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرفع ده يدخل الإرسال ويدخل الاتصال أما كلام الخطيب يعني إيه يعني يقول ابن حجر فلعله خرج مخرج التمثيل وفقط يعني يعني لما يقول هم أخبر في الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعتذر له ويقول يعني لعله إيه يعني خرج على سبيل ال المثال ولم يخرج على سبيل التقييد ولا الاحتراز ولا الاحتراز من الـ من الـ الإرسال يعني وقال أن الرفع ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد دي ده شيء مهم يا خوانا للمسألة مرفوع ومقطوع وموقوف أنا أتكلم على صفات للمتن لا صفات للسنة يعني ما نقول سند مرفوع أو موقوف ده صفة للمتن مش موقوفة وفيدخل الاتصال والانقطاع آه متصل أو منقطع فكلام يعني الخطيب يعني لعل له ما أرد أصلا الاحتراز من الإرسال يعني. ما احنا عملنا لكم كده سامة فاتت برضو واشتكيته واشتكيته برضو يعني حاولنا نسهلها لكم سامة فاتت وكنتم مشتكين برضو بتقولوا المادة صعبة ومصعبة فشوفوا بقى دوقوا شوي احنا, احنا بندرس كتاب لأهل العلم فاحنا ندرس ايه لازم نتعود على اللغة ديت يعني المشكلة ان احنا ألفنا كلام المعاصرين وترتيبات وتنسيقات المعاصرين إن الكلام ينقسم إلى ألف وبق وجيم وألف تنقسم إلى واحد واثنين وثلاثة وجيم تنقسم لكام عنصر كده هو التسلسل ده هم كان عندهم كده المسألة إيه ما فيش ما فيش الاعتناء الكبير بالتقسيم ده هو عمتن الأزاهرة هيكونوا يعني الكلام عندهم هيكون الكلام أرفق بهم من اللي مش أزاهرة هيكون فهمهم ليه أفضل يعني متعودون على اللغة القديم أو إيه إحنا إذا غيره ما صدق بالظبط ما خدتوش بس مثلاً إن ما كنت بتدرس أنت الفيوك هم كنت بتدرس ال ما نوشعب آه كلام كلام السياق كلام أيما متقدمين بخلاف المعاصرين بيحاولوا يسهلوا الكلام لحد يعني بيعملوا اللي قدامه وأكلنه إيه وكأنهم السّم البوكم اللي لا يعقله يعني وكأنه فيش ما يفهمش حاجة خالص يعني ولذلك إحنا تعودنا مستنين إيه في حد معاصر يتكلم فيها حد معاصر يعملها عشان إيه كلامه هيبقى مرتب شوية أو أسهل تناول شوية يعني. ما إحنا بدأنا صغره قبل الكبار وبعدين إحنا بنشرح هوات قدر ونبين قدر الإستطاع فهو لابد من الإيه من الاجتهاد والتعلم والرقي بمستوانا وبفهمنا أصلي اللي هو كتب الكتاب وخلص وميت رحمه الله مش هننزلوا إحنا المستوانا فلازم إحنا نطلع بقى المستوى. عملناه السن فاتف بقوله ما احنا عملنا كده السنه فات مش قلنا مش اتكلمنا على على الصحيح على انواع المقبول الأربعة وقلنا ان الصح دوت له شروط وفقد كل شرط بيترتب عندي انواع من انواع الضعيف اللي تصدى لو فقد هيترتب عندي ست انواع من انواع الضعيف الضبط لو فقد مثلا هيترتب عندي انواع كثيره من انواع الضعيف والعدالة أيضا كده. طيب انت تربط دي باللي فات انت المفروض اللي فات أصلا تثبت في ذهنك وده هبقى كفايدة كده تثبت على اللي فات عطا تزود على اللي فات لكن هو الكلام قد يكون فعلا في بعض الصعوبة إذا كان لأول مرة تسمعه أو انت ما عندكش خبرة به أو بتسمعه لأول مرة طيب وبعدين الاستلاحات دي توقعت وهي واقعة ف ندرسها وندرس اختلافها واختلافات أهل العلم فيها مش شاننا هلمهم كلهم على قول واحد وخلاص وراحلكوا المسألة لا دم أنا لو لميتهم على على قول واحد وخلاص أو جبت قول وسبت التاني ما خلاص كده أنتوا بعد كده هتحترو في الكتب تفهموا كلام ده على كلام ده والأمور هتظهر في بعضها ولن يعني إيه لن تستقيم لن يستقيم معك الفهم. يعني الكلام الخطيب احنا ما كناش في حاجة إليه مش هو اللي عمل, عمل لكم المشكلة يعني بس أنا يعني هو لما كان يخالف يعني قليلا أوردت بعض الكلام ابن حجر الذي قيده وقال ربما أراد وربما أراد طيب النوع السابع الموقوف ومطلقه هو يختص بالصحابي يعني لو قلت موقوف يتبادر لزهنك أنه كلام صحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيداً. لا يستعمل في من دون الصحابة كتابع يعني إلا مقيداً. لا تقول على كلام السعيد بن سيب موقوف، ولكن تقول إيه موقوف على سعيد أو موقوف على الحسن، موقوف على الزهري كده. يبقى أنت ممكن تقول كلمة موقوف على التابعين أيضاً على كلام التابعين، بقول لكن إيه تنص على أنه موقوف لمن من التابعين؟ حتى لا يفهم الناس. أنه إيه؟ أنه كلام صحابي. يقول قد يكون إسناده متصلا وغير متصل. وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضاً أثراً. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثراً. أهل خراسان كانوا يسمون الموقوف بالاثر. لكن الموقوف يا أخواننا والمقطوع والمرفوع يشملهم اسم الحديث ويصح أن تقول فيهم حديث أو تقول فيهم خبر أو تقول فيهم أثر وكلمة أثر عند عامة أهل العلم لا تختص بالموقفات ولا المقطوعات بل هذا يعني عند علماء خراسان أما عند سائر أهل العلم فعندنا مثلا تهديب الأثار لابن جرير الطبر هل هو خاص بالأثار التي هي التابعين ولا أقوال الصحابة والتابعين لا ده بيشمل كلام الليه كلام النبي في الأصل أصلا هو كلام النبي مش هو يدخل فيه كلام التابعين واتبع التابعين بالتابع وكمان يعني مشكل الأثار شرح معاني لل للطحاوي الكتب دي أصلا إنما تعنى بالمرفوعة ومع ذلك تسمى, إيه؟ تسمى أثار فكلام الخراسانيين دوت قد يكون خاص بيهم لكن الشيء العام أن كلمة أثر تصح أن تطلق على المرفوع والموقوف والمكتوب قال وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة أبي القاسم الفوراني ده هوت خرسان من أهل خراسان. فهو يتبع أهل بلده في استضاحه لأن الخبر يعم والأثر يعم أيضا وهي تكاد تكون مترادفات حديث أثر خبر مترادفات عند أهل العلم وتشمل المرفوع والمقطوع والموقوف والبخاري لما يقول أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح ما ما عنا بها المرفوع فقط إنما عنا الإ الموقوف والمرفوع والمقطوع والعلماء الذين صنفوا في كتبهم يسموها بالأثار ما, ما اعتنوا بالمقطوع والموقف فقط إنما اعتنوا بكل اللي هذه الأنواع الثلاث قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار ككتاب السنن والآثار للتحاوي والبيهقي وغيرهما والله أعلم التحاوي إذا كان على فلكتاب شرح معاني الأثار؟ وكتاب مشكل الأثار الكتابين مطبوعين و... والكتابين دولت فيهم المرفوع والموقوف والمرفوق والموقوف فيهم تابع للمرفوع اصلا هو كمان عليه مقارن اصلا ما فيش مقارنه ما فيش مقارنه في الذكاء يعني ممكن نقول مثلاً بقول ب 1000 كده ولا حاجه بسيطة ماشي بس هما الاثنين مصريين يعني انت ممكن يتلبس عليك الأمر بس عشان هما الاثنين مصريين تحاوسه صاحبه التحويه ولا لا تحاوسه خد بالله فعلا تحوس بس ما فيش اسم سوريا انا انا يعني آه آه شرحه معن الأثار ومشكل الأثار للتحاوى طيب هو كلمة السنن والأثار قد تكون من باب التنويع أو التنويع بين المترادفات يعني ليس حتما وأنه رضي استلاح علماء خرسان أو أنه يرى التمييز والتفريق بينهم طيب المقطوع النوع الثامن المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير المنقطع وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول المقطوع يقول هو هي دي تتم اللي هو أنا عندي يا مرفوع يا موقوف يا مقطوع دي أو صفة للمد الموقوف ده كلام التابعين فمن دون تبعين فمن دونه هو يقول يعني لا يلتبس معك كلمة موقوف عفواً مقطوع بمن قطع لأن منقطع هذه صفة للسند منقطع اللي هي إيه عكس متصف إنما مقطوع عكس مرفوع وموقوف ماشي سهل دي يبقى أنا عندي الاتصال والانقطاع من صفات السند الوقف والرفع وكلمة المقطوع من صفات الماد ماشي يعني من قال هذا الكلام هل هو النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا أم هو التابعي فيكون مقطوعا أم هو الصحابي فيكون موقوفا طيب ثم أقول لك هذا هذا الاسناد هل هو متصل أم فيه أحد قوادح الاتصال اللي هي اللي هو إنه يكون مرسل منقطع مرسل خفي معلق معضل الكلام واضح الفرق بين منقطع ومقطوع صحيح أحلف لك بالله العظيم ولا لأ ما دل بقوله من السوء أي هو, هو وهو غير المنقطع إيش مسدد أولئك؟ آه المقطوع غير المنقطع هو يقول بأي وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على المنقطع يعني ممكن يقوله على كلام على الأحاديث المنقطع يسمى مقطوع ماشي فده مهم ان انت عبارة الشفاية تبقى واخد بالك منها، والطبران انت بفاهم ان ايه ان ده ده, ده حاجة يعني يا كده يكون الصلاح خاص بيهم يعني ان ممكن يقول مقطوع على المنقطع اه يعني زودت لك واحد كمان بس انا انتوا مبتحبوش الزيادة يعني اقول لك كمان الادرقوتني معهم حطوا معهم كمان والحميدي. طيب في في حد عكسون بقى حد عكسون يا أخوانا أنتو لازم تشدوا حلكو شوي احنا الكتاب دهوت ده أنا بحاول يعني ايه ندرسه كويس علشان قدر لاستطاع يعني حسب الوقت المتاح لنا عشان بعد كده هندخل عملي يعني يعني الكتاب هيخلص بعد كده ما عادش هتاخد نظري هتدخل عملي هتاخد ايه دراسة عملية وتطبقية فلازم تدرس الأصول دي كويس وما تيجي تطبق تبقى فاهم الكلام ده كويس يعني يعني مش هيك لا يكفي ان نقرأ الكلام ونمر سريع لان انت ممكن كده في ايه هيختل معاك الامر لو جيت تطبع امال طيب البرديج يا اخوانا البرديج هو البرديج وقع في كلام البرديج التعبير بالمنقطع في مقام المقطوع يعني عكس كلام الشافعي البرديج التعبير بالمنقطع مكان في مقام المقطوع يعني بدل ما يقول على المقطوع بدل ما يسمي الكلام التابعي مقطوع ممكن يقول عليه منقطع يعني عكس الشافعي اللي اللي كان بيقوله الشافعي <تصفيق> اه سك دول سك وقل برضه سكة ثاني طيب وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم حد يقرأ من عنده؟ لا حد غير غير النسخة دي معي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضيفوا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبو بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف وحكم النيسابوري برفع، لأنه يدل على التقرير ونجحه بنص الصلاة. طيب. زين. طيب يا خلنا نتوقف عند هذا الحد ونتم الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وسبحانك لا إله إلا أنت الصالح والطاهر.